افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون